Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli alaihi shaydina Muhammad. Sebelumnya saya umumkan kepada para jamaah untuk mengikuti majlis pada malam hari ini, baik jamaah yang sepuh dewasa, maupun apalagi anak-anak, andai kata di dalam mengikuti majelis pada malam hari ini nanti, merasa badan-badan kita kurang enak, panitia menyediakan obat di puskesmas masjid agung. Letaknya adalah di sebelah utara kantor masjid agung Begitu juga kepada anak-anak yang kecil yang balita mungkin adalah karena banyaknya jamaah Itu nanti bisa untuk dipindahkan ke bangsal di timur kantor masjid agung jadi supaya lega dalam pernapasannya, kemudian tidak panas begitu maka bagi ibu-ibu yang membawa balita khususnya untuk bisa dipindah. Kalau masih nyaman monggo kita lanjutkan dalam majelis di malam hari ini. Sekali lagi. Majelis pada malam hari ini adalah insya Allah dihadiri dari kaum muslimin muslimah Se-Indonesia bahkan adalah sampai ke mancanegara Tidak bisa kami sebutkan satu persatu Karena majelis pada malam hari ini adalah luar biasa Merupakan rutinan Majlis Ahbabul Mustafa yang diselenggarakan di Masjid Agung Surakarta Maka setiap akhir maulid Nabi Muhammad SAW Insya Allah Majlis Ahbabul Mustafa akan tetap menyelenggarakan Zikir dan sholawat di tempat yang sangat mulia ini dan mungkin juga nanti ada pengumuman-pengumuman susulan yang disampaikan oleh beliau Habib Syekh Abdul Qadir bin Abdul Qadir as Di dalam majelis-majelis di mana beliau berada Oleh karena itu untuk majelis pada tahun yang akan datang adalah insyaallah Menyesuaikan dari kabar atau berita yang terbaru Jama'a r.a. Dalam kesempatan kali ini mungkin nanti akan bisa diawali dengan hadrah Ahbabul Mustafa Yang akan dipimpin dalam salah satu anggotanya untuk memeriahkan untuk menyambut adanya Maulid Nabi Muhammad SAW Maka marilah kita ikuti majlis pada malam hari ini sampai selesainya acara Dan marilah kita buat diri kita duduk yang senyaman-nyamannya Dan perlu perhatian Sekali lagi Perlu perhatian tetap berhati-hati di dalam segala apa yang kita bawa Apa yang kita miliki Supaya tidak ada sesuatu yang terjadi Sekali lagi ini sudah ada Dari jamaah yang baru di pandu Mereka baru sakit Makanya kami haturkan kepada para jamaah semuanya untuk berhati-hati dan meletakkan menempatkan diri kita yang senyaman-nyamannya sekali lagi kalau merasa, merasakan sakit sekali lagi untuk segera minta obat di kantor puskesmas belakang kantor Masjid Agung Surakarta demikian apa yang kami sampaikan mungkin nanti kami lanjutkan kembali dan ini akan segera untuk dimulai hadrahnya Allah Allah Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin ala ali Muhammad Ya Thank you. Sebelum dilanjutkan untuk hadrah berikutnya adalah kami sampaikan pengumuman Hadirilah sulawat dan zikir bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asyikaf Di Ronggah Sangrahan Semani besok pada tanggal 1 Februari 2014 Insyaallah di rumah Bapak Sulis Sekali lagi kami aturkan Hadirilah salawat dan zikir bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asikaf As Bertempat di Ngeronggah Sanggeran Cemani Pada tanggal 1 Februari 2014 Insyaallah di rumah Bapak Sulis maka bagi para jamaah yang pada waktu itu nanti longgar untuk bisa menghadirinya jamaah r.a kelihatannya masih agak panjang, agak lama maka untuk acara belum bisa dimulai, akan tapi tetap kita lanjutkan adroh dari Ahbabul Mustafa. Mudah-mudahan dapat membuat suatu kemeriahan dalam majlis ini dalam rangka memperingati Maulidin Nabi Muhammad SAW 1435 Hijriah. 2014 Masjid Waktu kami Haturkan Allahumma Salli wa sallim Ala Nama'ah r.a. untuk acara pada saat ini adalah mari kita ikuti acara pembacaan ratib muhaddad oleh Habib Fahmi Asyikaf. Waktu kami hadurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama di malam hari ini Kita tawasul kepada Habib Abdullah bin Al-Haddad dan Habib Sayyidina Rasulullah Muhammad Abdullah Kita membaca Ratib Al-Haddad Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ratib yang akan kita baca ini sebagai benteng bagi diri kita Bagi keluarga kita, bagi rumah tangga kita dan insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala Menyelamatkan kehidupan kita di dini wa dunia wa akhirah Amin, amin ya Rabbal Alamin بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشافعنا وشدنا وكلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح صهر راطب حبيب عبد الله بن الحداد وغصولهم وغفرهم وتلمذاتهم وأزواجهم وغذيتهم والمنتاسبين إلى جمعين الفاتحة وأجركم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 كل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نخرك بين أحد من رسله وقالوا سمعنا واضعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسك إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا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 له الارض وله الحمد يحيي و يميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله سبحان الله رب سبحان الله العظيم <تصفيق> سبحان الله رب سبحان الله العظيم سبحان الله رب سبحان الله العظيم ربنا وف لنا وتب علينا إنك التواب الرحيم ربنا وف لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله الدامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله الدامات من شر ما خلق، أعوذ بكلماتنا الدامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر معبى شيء في الأرض ولا في السماء، وهو سميع العليم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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبيا رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بما شئت اللّه بسم الله والحمد لله والخير والشر بما شئت اللّه بسم الله والحمد لله والخير والشر بما شئت اللّه آمنا بالله واليوم الآخر توبنا إلى الله باذن وظاهر آمنا بالله واليوم الاخر ربنا الله اول ظاهر امننا بالله واليوم الاخر ربنا الله اول ظاهر يا ربنا وعف عنا واغفر ذنبي كان منا يا ربنا وعف عنا واغفر ذنبي كان منا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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين اصلح الله امور المسلمين صرف الله الشر المظلم اصلح الله امور المسلمين صرف الله الشر المظلم أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المغفرين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا, علي يا, كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا أثيب يا قدير يا فارج الهم يا كاشف الخم يا من لعنده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الخم يا, يا, كاشف الخم يا من لعنده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الخم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 أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا حق معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقرم وجغم جدا وعلى الله تعالى مهلة الطيبين الطاهرين وأزواج أمات المؤمنين وأتبعين لهم حسن الأيوم الدين وعلينا ما هو ما فيه برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يؤلد ولم يقول له هو نعلم بسم الله الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوة أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوة أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر طاسك إلى وقام ومن شر النفاتات في الحقان ومن شر حاسد إلى حزان بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوصواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى حضر السيدان رسول الله وازواج رسول الله واصحاد رسول الله وحنبات رسول الله وازولية رسول الله بنهم الإمام المهاجر الله حمد بن عيسى وابن الحبيب عبيد الله بن حمد بن إيسان فكير مقدم حمد بن علي بن علوي جميع ساداتنا لبي علوي وسيد عبد الرحمن بن محمد السكاف بعلوي ووصول أفره أن الله يحلل درجات الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في دين والدين والآخرة الفاتحة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 الى باذحا الى روح كتب الارشاد البلاد الحبيب عبد الله بن الحجاج وحبراذب وواليدي وبشايخي وطلابي دتي والمنتسبين اليه والمحبين اجمعين والى ارواح الحبوب قد المحب عبد عمر سقا وابني الحبيب الشيخ بن ابو بكر سقا والحبيبراهيم الاجل سقا والحبيب حسين بن والحبيب الله سقا والحبيب عبد الكاظم بن احمد سقا والحبيب محمد ادريس بن علي الحبشي والحبيب بن حسين الحدار والحبيب بن عجل حدار واخي حسان والحبيب حباب الطاهر الزوز والى روح الوالد عبد الكريم بن رحمان سقا واوصى يا ابوراهيم والمنتسبين لله اجمعين ويل ارواح اولي الجنه واتكم وانبواتنا وانبوات ابوات المسلمين ان الله يغفر شوم جيب بالرحمه المغبره يا وليد اجاد الجنه يا الله والحجال ابو صابرين ولغزات ابو جهيدين بالبر والبحروه اجمعين الله يحفظه السلامه ويرده بالاوتارهم سالما غانما ووفقه بجملي بخيرات اليدين ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه والابو الصدقيين على الجار حقوقه سابقا ولاحقا شيخنا من شيخهم النبي الحكم علينا والمجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم على هذه النيا وكل النيا صالحة وإلى حذرت النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والكيمين. إياك العبد وإياك نستعين إلى السرعة المستقن السرعة الذين نعمت على إيمان المعظم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله موصول وسلمه على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الله ما بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق بنو الجاهل الفاتحة أنت افتح لنا بكل خير وأنت جعلنا من أهل الخير وأنت عاملنا معاملتك على الخير إنك ولي كل خير وداعب كل فوز والضير الله ما يأمر وفق على الخير الخير وعناهم حلي وفقنا للخير وعنا عليه برحبتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد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 اللهم إنا, والجنة والجنة اللهم إنا نسالك رضاك والجنة, والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا علي ما سر منا لا تهلك عنا وعافنا واعذ وكلنا حيث كنا يا عليم ما سر منا لا تهتك صبرنا وعافنا وعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تهتك سترنا وعافنا وعف عنا وكلنا حيث كنا يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلق عزفنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقي والعطف بنا يا لطيف يا عليم خبير يا, لطيفاً يا, يا خبير يا لطيف بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي لطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل عطفنا فيما نزل ان الله تيف ولا تزل والمسلمين يا لطيف لم يزل وطفنا فيما نزل إنك لطيف ولم تزل وطفنا وال穆سلمين يا لطيف لم يزل وطفنا فيما نزل إنك لطيف ولم تزل وطفنا وال穆سلمين جزى الله سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله سيدنا محمد عنا ما هو أهله جزى الله سيدنا محمد عنا خيرا جزاه الله سيدنا محمد عنا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله سيدنا محمد عنا ما هو أهله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله لنا بالقبول والله حضره الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فاتحه بسم الله الرحمن من شرور انفسنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله يا أبا الزوران Saya hormati Poro Sesepuh Pini Sepuh Poro Romokiai Poro Habaib Bapak-bapak pejabat pemerintahan Yang pada malam hari ini hadir, Bapak Wali, Bapak Mawali Kota Surakarta maupun yang mewakilinya Bapak Ibu tamu undangan Baik dari tanah air maupun dari mancanegara negara Muspika Muspida Kota Surakarta dan jamaah kaum muslimin muslimah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirobbilalamin allazi anamana bil nikmatil iman wal islam ashhadu an la lah. wa la syarikalah wa ashhadu muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd bapak ibu Jamaah, rahimakumullah. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahuwataala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur yang panjang, sehingga pada malam hari ini adalah kita masih bisa menghadiri. Majlis dikiri dan solawat bersama Ahbabul Mustafa Kota Surakarta. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat menjadi amal yang baik, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahuwataala, juga mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Ya Akhir. Amin Ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada tunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya besok pada yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelumnya kami atas nama panitia yang pertama mengaturkan terima kasih kepada semua para tamu undangan yang hadir pada majelis zikir dan selawat pada malam hari ini di Masjid Agung Surakarta beserta jamaah kaum muslimin muslimah dari berbagai daerah, berbagai kota, berbagai mancanegara, yang pada malam hari ini telah hadir menyempatkan hadir melonggarkan waktunya untuk hadir mengikuti majelis zikir dan selawat dalam rangka memperingati Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Yang kedua, terima kasih kepada Pemerintah Kota Surakarta yang telah memberikan kesempatan, memberikan izin Terlaksananya kegiatan majlis sedikir dan selawat pada malam hari ini. Yang ketiga berterima kasih kepada pengurus Masjid Agung Surakarta yang pada dua hari lalu sampai sekarang telah memberikan kesempatan tempat yang seluas luasnya dalam acara Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam malam hari ini. Dan yang terakhir adalah berterima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang bisa, yang telah membantu pelaksanaan Majelis Zikir dan Sulawat pada malam hari ini. Mudah-mudahan atas izin para jamaah, dari pihak manapun saja mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wataala mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wataala dan tidak ketinggalan mengucapkan mohon maaf yang sebesar besarnya apabila dalam penyelenggaraan majlis zikir dan solawat pada malam hari ini adalah kurang berkenan di hati para bapak-bapak, ibu-ibu tamu undangan dan para jamaah semuanya karena dengan sederhananya tempat ini bisa digunakan untuk majelis nikir dan sholawat mudah-mudahan nantinya acara ini bisa selesai sampai pada akhirnya nanti Jemaah, jamaah untuk melangkah acara berikutnya yang pertama adalah pembukaan yang kedua nanti acara kami haturkan kepada beliau Maulana Abib Syekh bin Abdul Qadir As-Sighaf sampai selesai acara ini dan yang terakhir adalah penutup marilah acara pada malam hari ini kita awali dengan umul kitab Ala hadzin al-Fatihah. <tuh> A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanirrahim al-maliki yaumid. Iyyaka al al ladzina an'amta 'alaihim al ghairil <tuh> maghdubi <Memphis> Amin. Untuk acara berikutnya adalah kami haturkan kepada Maulana Habib Syah bin Abdul Qadir asy sepenuhnya sampai pada akhir acara di malam hari ini. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Anadza yatakabbal minna wa yardha wa ya'fu wa yaslimna wa yaghfir wa yatuub 'alaina al-hadirin. ويجعل ثواب هذه الجمعة وهذه المجلس الخيرية وهذه القراءة النافعة إلى حذرة السيدة رسول الله محمد بن عبد الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله وأهل بيت رسول الله وأذريات رسول الله منهم الإمام المهاجرين الله حماد بن عيسى وابن الحبيب حبيبة الله بن حماد بن عيسى شيخ الفقيه المقدّم محمد بن علي بعلبي شيخ عبد الرحمن بن محمد السكّب علبي وجميع سادات العلبي علبي وكل الصالحين والى عينما كانوا حولت أرواحهم وأذكارهم في سائر الجهاد الشرقي والغربي العلوية والسفلية إلى حدرة الحبيب بن محمد بن حسن الحبشي وأوصوله وبروعه والحبيب عبد الله محمد بن عمر سكاب وأوصوله وبروعه وإلى الحبيب بن الله الحبشي وإلى رحسيت الوالد عبد الكريم بن حماد سكاب وأوصوله وبروعه أن الله يعلد رجاده بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونبحاثهم ويحلقنا بهم وأنوى إلى أروح والدنا والديكم وأنبواتنا وأنبواتكم وأنبوات المسلمين ومن عمر هذا المسجد وعبد الله به والمتصديقين عليه والقائمين بحقوق سادق والأحقار أن الله يتغشاه من الجميع بالرحمة المغفرة ومن أوصانا بدعاء من الأحباء والمحبين والأولاد والوالدين Allah Taala akan terkabul dari wa yafiril jemaah, wa ilahadratul Nabi. Saya minta nanti untuk tidak banyak gerak, ya dan jangan ada bendera di ini karena di masjid. Kita niatkan malam hari ini kita istiqaf di dalam masjid supaya dari awal dan akhir majlis kita terhitung majlis ibadah. Insyaallah niat til witaqaf di masjid kita niatkan akan i'tikaf di Masjid Agung ini. Kullul qulub. Kullul qulub. Kullul qulub. إِلَ اللَّهِ حَبِيبِ التَّامِيرُ قُلِ الْكُلُ بِإِلَ اللَّهِ حَبِيبِ التَّامِيرُ وَمَعِي بِذَلِكَ شَاهِدٌ شَاهِدٌ ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل المجال المجال al ma We are the champions. <laughs> are the champions. Di ilmi Allahi salatah Salatah Da'i mata Bidawahi Muzilahi Salatah Da'i mata Bidawahi Muzilahi Patang bulan dan patangnya kalorina Capa tak turun sore Kene tak rindani Kando sepa matuh sore Caman tepung peruana Caman kututan Esok-esok Eng luru ramalan Gambar kucing Dikira gambar macan Tengi dibutar Matu wangitan Orang puas Luru ramalan Wangora waras Eng dan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 واسلق بنا ربي خير مدهر يا ربي صل على محفظ واسلق بنا ربي خير مدهر يا ربي صل على مدهر Rabbi wa Allah Ya Nabi Ya Nabi Ya Nabi Baka Shafi'a Allah Jangan Tadabih Ya Nabi Allahumma Salli ala Muhammad Ya Rabbi Salli alayhi wa Salli Allahumma Salli ala Muhammad يا رب صل علي وسلّم إتى لزوركم بما رجعتم يا أقوام الخلق ماذا قلتم إتى لزوركم. Oh, oh. ya hana ya hana ya hana Saudara Kami yang telah meninggal dunia Al-Habib Hasan bin Abdul Qadir bin Abdul Rahman Al-Segaf Dan untuk Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Ba'bud Dan untuk Guru Besar kita Bapak Kiai Haji Sahal Mahmud Dan siapapun yang telah meninggal dunia dari keluarga-keluarga kita dan jamaah-jamaah kita Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka, melapangkan kubur mereka dan mengumpulkan mereka bersama Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya fi ghairi hisab dan keluarga yang ditinggalkan menjadi keluarga yang sabar, keluarga yang dapat meneruskan risalah dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadini wa qul niyatal sholihah bisirril falifah. Alhamdulillah di malam hari ini saya mohon maaf kepada seluruh jamaah saya yang berada di jauh sana. Saya yakin tidak ada yang jauh, semua dekat. Walaupun jauh tetapi tetap dekat di dalam hati kita. Satu dengan yang lain saling menyintai karena Allah, saling menyayangi karena Allah. Saya yakin kalian semua insyaAllah termasuk golongan-golongan yang dicintai Allah dan diciptai Rasulullah Muhammad. Dan kita doakan di malam hari ini banyak dari jamaah kita yang berhalangan hadir. Karena mereka masih mendapatkan musibah. Ada bencana banjir. Di demak, pati, jepara, kudus dan sebagian semarang. Doakan mereka semua. Mudah-mudahan mereka termasuk orang yang hadir di malam hari ini. Walaupun jasad mereka tidak dapat hadir tetapi ruh mereka hadir. Dan apa yang dihajatkan mereka kubur dan mereka diberi kesabaran. Begitu pula yang ada di Manado banjir yang ada di Manado sana, yang ada di Jakarta dan dimanapun tempat bencana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wataala mengangkat semua bencana yang ada ini. Dan Subhanallah tadi bagi juga kita baru mendapatkan ujian juga gempa, lindu ada di Kebumen. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita keberkahan dalam kehidupan ini hingga aman, nyaman, selamat dunia dan akhirat kita semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin Di sini Alhamdulillah kita lihat ada Bapak Wiranto Alhamdulillah, di sini ada Bapak Dahlan Alhamdulillah ada perwakilan-perwakilan dari Singapura Ada dari Malaysia, ada Datuk Cikman Ada Datuk Mohdor ya. Alhamdulillah juga ada Sheikh Yaakub Ada di sana beliau Dan Alhamdulillah pula ada Sheikh Ismail Alhamdulillah ini satu kebersamaan karena solawat Berkat solawat kita bisa bersatu. Di sini ada saudara kita, saudara Hatta, jadah ada Pak Eko, masya Allah, komplit di sini. Alhamdulillah di belakang kami minta maaf, bapak wakil wali kota, bapak masya Allah, bapak Purdi masya Allah selalu mengikuti acara-acara kita. Dan salah saya yakin di sana ada 413, ada pula bapak Kapolres kita atau yang mewakili Wakapolres kita, seluruh pemkot, ya pemerintah kota Surakarta. Terima kasih. Dan seluruh yang hadir dan masyarakat yang ada di sekitar tempat ini kami terima kasih. Tidak pula, tidak lupa pula ada di belakang kami di tempat ibu-ibu, ibu Titi Suharto. Alhamdulillah beliau ada di belakang. Mudah-mudahan apa niat-niat mereka datang ke sini tidak ada niat lain kecuali ingin mendekat diri kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Di sini juga kita bergembira bahwa ada rombongan Hakoni dari Jakarta kumpul di sini. Masya Allah, rombongan TV9 dari Malaysia yang kebetulan ingin datang bersama bapak Dr Azizan. Tapi rombongan bapak Dr Azizan, Alhamdulillah ada di situ. Mereka semuanya, Masya Allah, terima kasih semuanya. Doakan semuanya yang mempunyai hajat dikumpulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua yang mempunyai keinginan insyaAllah berkat majlis ini semua pulang dari tempat ini dikabulkan oleh Allah. Dan tidak lupa seluruh jamaah akbabul mustafa yang amat sangat saya cintai. Dimanapun kalian berada dan dari manapun kalian datang di tempat ini. Kedatangan kalian di tempat ini menandakan bahwa kalian adalah akbab al-mustafa. Kalian adalah kekasih-kekasih manusia pilihan. Barang siapa yang cinta kepada kebaikan dia akan bangkit dengan kebaikan. Barang siapa cinta kepada Nabi Muhammad dia akan dibangkitkan bersama Nabi Muhammad. Insyaallah malam hari ini malam kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan membuahkan hasil. Membuahkan hasil apa? Perjumpaan kita dengan Nabi Muhammad Insyaallah di sini Bapak Wiranto mestinya dan Bapak Dahlan untuk memberi sambutan tapi mereka mengatakan tidak perlu sambutan karena menginginkan datang di tempat ini ingin solawatan doakan apa yang menjadi cita-cita beliau semuanya insyaallah Allah akan mengabulkan beliau-beliau yang hadir di tempat ini beliau adalah jamaah ahbabul mustafa beliau bukan orang-orang istilahnya -orang, tidak ada unsur politik di dalam majlis ini. Murni Ahbabul Mustafa Semua yang hadir Mereka adalah anggota Ahbabul Mustafa Jadi saya bukan orang politik ya, InsyaAllah Dan saya minta tolong di sini Dengan sangat hormat Cikmat, Untuk memberi sambutan Karena wakil dari Malaysia Tahun ini dari Malaysia banyak yang datang Dari Singapura mula banyak yang datang Waktu dan tempat kami persilahkan Untuk Dato' Cikmat Nanti sholawat kita lanjut lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Alhamdulillah syukur saya kagum melihat ribuan 120 ribu penonton ataupun jemaah pada malam ini berhimpun InsyaAllah ini menandakan bahawa hubungan silaturrahim dan persaudaraan antara saudara-saudara di Indonesia ini insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Di dalam Al-Qur'an disebut bismillahirrahmanirrahim innama almu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum. Kita semuanya adalah serumpun. Sebalse, sudah tentu kita adalah bersaudara antara Malaysia dan Indonesia. Betapa tidak kekuatan yang sebesar ini kita gabungkan supaya menjadi ummah wasatalitakunu syuhada walinas umat yang berwibawa, umat yang kuat dan umat yang taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengucapkan tahniah kepada pihak Penitia, kepada Syekh Habib Syekh Yang juga kepada warga kerja pada malam ini Dan juga kerajaan Republik Indonesia Dan terutama kepada Majib Agung Surakarta ini Yang telah berjaya mengumpulkan ramai Joeli ali Jumaat yang telah sedar. Untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Dan sekiranya kalau kita berpadu seperti ini. Sama ada di Malaysia. Kita berpadu. Orang-orang Islam berpadu. Kita menjadi kuat. Kita tidak perlu berkrisis. Antara satu sama lain. Begitu juga saya merayu. Dan juga berseru. Sekiranya kita di Indonesia ini suatu keluarga yang besar kalau kita bersatu insyaAllah kita orang Islam akan kuat di rantau ini kenapa kita lihat di dunia Asia Barat di Sudan, di Syria di Iraq, di Pakistan Semuanya negara-negara Islam berkrisis antara satu sama lain kerana mereka ini telah lupa Allah dan lupa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat bangkit terutama warga Malaysia sedar supaya mereka tidak berkrisis antara satu sama lain dan juga kita mendoakan semoga orang-orang Islam umat Islam di Indonesia ini juga sentiasa diredai oleh Allah SWT dan berada dalam kekuatan yang kukuh dan teguh bersatu di bawah payung Islam dan insyaAllah kita memohon kepada Allah SWT kita sentiasa dilindungi dari kala segala ujian, segala musibah yang di berikan ada Allah subhanahu wa ta'ala apalah gunanya kita menjadi umat yang besar umat yang ramai sekiranya kita berpecah belah kita tidak bersatu orang-orang kafir akan bersorak dan bertepuk tangan sekiranya orang-orang Islam ini berpecah sebab itu kita harus bersatu dan menghubungkan silaturahim antara sesama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Datuk Cikman, kerna gembiranya beliau. Beliau mengajak kita kegembiraan ini akan terus langgeng. Tidak akan putus kalau kita bersatu. Jadilah umat islam yang saling menyintai Bukan saling mencaci Jadilah umat islam yang saling peduli ya, Jangan jadi umat islam yang tidak saling Jangan umat islam yang saling berpecah belah Jangan Bersatulah islam Kalau bersatu insyaallah kekuatan itu ada pada kita Penduduk dunia ini sepertiganya atau sepertiganya itu muslim tetapi kenapa Islam bisa pecah belah? Dikarenakan tidak mau bersatu Kalau kita bersatu Insyaallah. Allah Oke okay, jangan kita buka App orang lain Jangan kita suka membongkar Kesalahan orang Bongkarlah kesalahan diri kita sendiri Agar kita menjadi manusia yang sadar Bahawa kita adalah manusia yang tidak sempurna Tetapi kalau kita Membongkar kesalahan orang lain Kita selalu merasa bahwa diri kita adalah Orang yang sempurna Saya berharap seluruh Penjaga Jamaah Ahbabul Mustafa. Dimanapun kalian berada, di tahun 2014 ini adalah tahun politik, ya, demokrasi. Jangan satu sama lain saling mencaci atau saling menyalahkan, atau mungkin ada peras gesekan satu dengan yang lain tidak. Pilihlah pemimpin yang anda inginkan. Jangan anda saling mencaci dikarenakan untuk memilih tokoh-tokoh yang anda pilih. InsyaAllah siapa yang paling tepat dia adalah yang tepat di hati anda. Orang yang paling tepat siapa Habib? Orang yang paling tepat di hati anda. Anda ingin siapa itu pilih. Dan jangan jadi orang yang tidak memilih. Jadilah orang yang selalu memilih. Supaya apa? Nanti kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang tepat. ya Jadilah kita umat Islam di Indonesia ini. Supaya balak dan musibah bencana tidak saling turun-turun. ya Gantilah kehidupan kita ini. Rubahlah dengan kasih sayang. Allah akan menurunkan kasih sayangnya kalau kita saling menyayang. Allah tidak akan menurunkan murkanya kalau kita itu saling menyintai. Ya, itu yang pokok. Tadi yang disampaikan Datuk Cik Mat seperti itu. Di sini ada permohonan doa untuk tasmiyah anak-anak yang akan dibacakan tasmiyah tersebut oleh Habib Jamal. Al-Fatihah al nama barakah Khadijah binti Muhammad من عبد الكاتب من عبد الرحمن السكة الله يجعلها من بنات السلامة يجعل قدوبها قدوب الخار والديها بارا من سيد المرسلين تكون إن شاء الله تكون أم المال والإحيال ويحفظها من شهر الزمان وشهرها الزمان على هذه النيابة سير الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يا مدين إياكا عبد وإياكا استعيد لا الصلاة لمستقيم صلاة رضينا تعاليهم غير المغضب عليهم والأضالينا الفاتحة على الاسم مبارك سيد محمود نجيب بن سيد ماترس السقاف الله يجعله من أولاد السلامة قرة حير سيد المرسلين بارا لوالديه يفتح عليه فتوح العارفين فاقوب الدين ويخزئ وابحظه من شهر الزمان ومن للزمان على هذه النيا وعلى من طالبها بسرط الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والحمد بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يميدين إياك نعبده إياك نستعيد في السرطة المستقيم Alhamdulillah yang ulang tahun juga silakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umurnya, terutama jadi Mas Agus Malaysia dan siapapun yang ulang tahun semoga Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umurnya, sehat selamat dan selalu mendapat rahmat berkah. Amin bishidqul faadh. Di sini juga kita doakan seluruh jajaran TNI Polri kita, khususan 413 supaya menjadi prajurit-prajurit yang kuat imannya, polisi-polisi yang kuat imannya pula dan insyaallah dapat menjaga negara yang kita cintai ini keutuhan NKRI kita. Al hadini wa kulli niyatan sholihah bisyiddil Fatihah. آمين يا رب العالمين كده لنجد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكوي سلطانه الواضح برهانه المفسود في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجر وعاذ ما شأنه خلق الخلق لحكمه وتواعى علي علمه بابا ساتا لو بين فائذ المننه ما اجرتي في اكثر القسمه صلى الله عليه فارسل الى بخلقه وجل عبيدي رحمه تعلقت اراده الازليه بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت اثار شرفه في عوالم الشدات والله صلى الله عليه فما اجل هذا المن الذي تكرم بالمنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمون فتعترت بوجود أقناف الهجود وطرزت برد العوالمين بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم Allahusaiiduna wa nabiyina Muhammad wa uhurrahim Allahumma shalli wa sallim wa permohonan doa pula yang 7 hari meninggal ibu Amanah ibu dari Mas yang telah meninggal dunia Allahummaghfir laha wa afiha wa syuhada wa sholihin siapapun yang lagi sakit terutama hababah radhiya billahi ali bin dan ibu Nur Aini ibu daripada masbana dan siapapun yang lagi sakit dari keluarga-keluarga kita jemaah-jemaah kita semoga Allah memberi kesehatan dan kesembuhan sempurna biniyati syifa al ajil bi sidrul fatihah mi <tuh> افتاح الجهل لا إله يعول والقاسم وعبد الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Dahlan Iskandar. Yang saya hormati, Bapak Wiranto. Anggota DPR RI, Pak Eko, Pak Muhammad Hatta, Pak Abdullah A'a Yang saya hormati Habib Hafiz Muhammad Jamal Yang saya hormati Para tokoh agama, para sesepuh, kini sepuh yang tidak bisa sebutkan satu persatu Yang saya hormati Muspida Kota Surakarta atau yang mewakili Hadirin Bapak Ibu Jamaah yang berbahagia Malam ini sungguh luar biasa Sangat luar biasa Alhamdulillah Kita dalam keadaan sehat walafiat Bisa berkumpul di Masjid Agung Surakarta Luar biasa Kita bisa berbangga Khususnya kepada tamu-tamu dari Malaysia dari Singapura, dari Jakarta, inilah cerminan masyarakat Kota Solo sekarang ini. Ribuan masyarakat tumplek-bllek dimasuk Agung Surakarta dalam rangka memperingati Maulud Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sekali lagi. Inilah cermin dari masyarakat Solo yang mengedepankan betul-betul rasa kedamaian dan kebersamaan Jadi Bapak Ibu khususnya yang dari luar kota Jangan menyebut lagi kota Solo sungguh pendek Sekarang ini kota Solo bahkan tidak ada sunggunya, Bapak Ibu semuanya tidak bisa disulut, tidak bisa dipecah-pecah Semuanya menjunjung tinggi kebersamaan seperti pada malam hari ini Pemerintah kota Surakarta Saya kira tidak berlebihan Kalau mengangkat yang tercinta Habib Syekh bin Abdul Kadir. Asyikaf sebagai pejuang kebersamaan, pejuang kebersamaan dan perjuang kedamaian di Kota Solo ini. Ya. Karena Bapak Ibu semuanya, setiap pengajian yang diselenggarakan apabila Habib Syah yang ngendikan luar biasa jamaahnya, ya. Ya. makanya tidak berlebihan kalau pemerintah kota Surakarta barangkali akan saya usulkan bahwa Habib Syah adalah pejuang kebersamaan pejuang kedamaian di kota Solo ini, setuju Bapak Ibu semuanya ya Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, saya kira saya tidak terlalu panjang karena eman-eman kalau saya habiskan untuk memberikan sambutan yang ngalor itu, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semuanya, mari kita junjung rasa kebersamaan dalam membangun kota yang kita cintai ini. Kebersamaan pasti memberikan harapan yang baik bagi kita semuanya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya juga memohonkan maaf Bapak Wali Kota tidak bisa berkenan hadir karena padatnya acara di Kota Solo. Beliau menyampaikan salam kepada penyaringan semuanya. Dan mengajak sekali lagi supaya bersama-sama menjunjung tinggi rasa kepersamaan dalam membangun kota Surakarta yang kita cintai ini. Sekian kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila hitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pur, MasyaAllah. Alhamdulillah. Syukur guna Pak Sebetulnya yang membuat Kota Solo bisa seperti ini adalah kita bersama. Bersama Muspika dan Muspida dan masyarakat yang luar biasa. Alhamdulillah kebersamaan ini terjalin karena kita suka bersama. Insyaallah dari Solo ini timbul rahmat dan timbul manfaat ke seluruh penjuru dunia ini, bukan cuma Indonesia. Insyaallah Mudah-mudahan itu yang kita harapkan Selamat untuk Bapak Wakil Wali Kota Dan Bapak Wali Kota Dan seluruh jajaran muspika dan muspida kami berterima kasih Bahawa ikut berpartisipasi selalu Dalam menciptakan suasana kondusif di, di daerah kita ini Surakarta Dan kita berterima kasih kepada seluruh jajaran kepengurusan Masjid Agung ini Yang sangat luar biasa Kita doakan dulu Biasanya berada di tengah-tengah kita Ibu Hilal dan saat ini beliau lagi menunaikan ibadah umroh, semoga perjalanan umrohnya selamat dan selalu membawa berkah sampai kembali dengan umroh yang makbulah dan kita yang tertinggal insyaAllah bisa umroh di tahun-tahun yang akan datang, atau tahun ini insyaAllah semuanya bisa berangkat insyaAllah bijahin nabi wa'ihli betin nabi dan mudah-mudahan uh, ada saudara kita juga yang lagi sakit ibu soleh, semoga diberi oleh Allah kesihatan dan sekesihatan sempurna Begitu pula yang baru meninggal berapa, mungkin satu bulan yang lalu. Seorang tokoh di Yogyakarta. Tokoh Samaan Al-Quran. Tokoh Ahli Sunnah Wal Jamaah. Yaitu Gusti Joyo. Yang telah meninggal dunia Allah. Wa anhu Semoga Allah menempatkan di surga bersama para ambia wal-pursalin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya bergembira malam hari ini. Saya ridho terhadap semua jamaah Ahbabul Mustafa Dan saya minta ridho pula dari jamaah Ahbabul Mustafa untuk saya Dan mudah-mudahan semua dari manapun anda Saya tidak dapat sebut satu persatu Kedatangan di tempat ini InsyaAllah anda tertulis menjadi hamba-hamba pilihan Allah Dan apa yang menjadi kesulitan anda Allah akan memudahkan sekulang dari tempat ini InsyaAllah bagi mereka yang datang dari tempat-tempat bajir ada dari Jepara, dari Kudus, dari Padi ini ada yang datang sebagian mereka jalan kaki sampai dapat mobil dan sampai ke tempat ini. Demi untuk mengikuti acara di malam hari ini. Insya Allah perjuangan seperti itu akan menimbulkan perjuangan-perjuangan yang ke depan. Akan menimbulkan keberhasilan-keberhasilan ke depan dunia wal akhirah. Amin. Dan begitu pula. Yang datang dari tempat-tempat yang jauh insyaallah kembali yang dari Malaysia, yang dari Singapura, yang dari manapunlah saya tidak bisa debut satu persatu, dari Jakarta, dari kota-kota yang lain, kembali ke rumah masing-masing selamat dan membawa manfaat majelis ini dan majelis ini terbawa pula manfaatnya bagi keluarga dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. تجلى الحق في عالم كونه الواسع تجليا قضا في انتشار فضله في القريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنحصر تردوه بتعداد ولا يمل التكراره بكثرة جلال عيد موجد بالعالم لابتكار صورة هذا الانسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر اسرار الله في الاكوان فما من سيم لا تصل <تصفيق> قلب منيك إلا من ثوابغي قل لله على هذا العديد Terima kasih. وجود الخلق يا نور خد بارك الله بالإله الكريم ما شرطنا آياته بالذكر الحكيم بمشارة فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانيتم خريص عليكم بالمؤمنين رروف رحيم أبل ما جاءت هذه وتلقاها بقلب السديم فقد هدي إلى سراط المستقيم اللهم صلي وسلم أشرف الصلاة والتسليم على زيدنا ونبينا محمد للرؤوب الرحيم اللهم صلي وسلم وطارق عليه وعلا صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثقف بها بسكور من الإيمان قواعده وتروه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق والضوح كواعده وأيهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفي وفعله والمبلغ أن الله ما أمره بتبطيغه لخلقه من فرضه ونبه عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة. وَأَهْدَى اللَّهُ بِهِ مِنَ الْأُمَمِ بَشَارًا كَثِيرًا فَكَانَ لِذِي الْمَجْدِ جَهْدًا مُسْتَبْشِرِينَ سِرَاجًا وَكَانَ رَبٌّ نُورًا ظَهَرَ عَلَى مَا عَلِمَهَا مِنَ الْهَدَى تَقَرَّمَ اللَّهُ بِهَا عَلَى الْبَشَرِ وَمَا أَوْسَاهَا مِنَ النِّعَمَاتِ انْتَشَرَ سِرُّهَا بِالْبَحْرِ وَالْبَرِّ صَلَّى الله, اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وسلم على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها بخلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه قائد الإبقاء صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر يتعلقه به وحبه فيقتبتها بعناية الله في هزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سوى المجر بقربه وتفيأوا إلى نشر بالأصل بوده وحبه ما عطر الأكوان لنشر لكراه أسيره اللهم ما صفه عشرة الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رأوا برعاه الله وما صلى وسلم وبارك عليه وعلى ما بعده فلما تعلق رادة الله في العلم القديم بظهور يصار التحصيص للبشر الكريم بالتكديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير بالعالم العالم كبير الكبير أنجمال المشهود بالعيد حاول وصف الكمال المطلق والحسن التامي وزيطة الله تجد لذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو الخبرتام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع حروجه وقد جذت الأبدار الأسلية بما قضت وادهرت من سر هذا النور ما اظهرت وحصصت به من غضب صلى الله عليه وجعل مستقرهم في الاسناب الفاخره والارحام الشريفه الطاهره حجاب رسخ في عالم شهاده بشرا لا كالبشر ونورا حيرا الافكار ظهور و بها الله عز عن لهذه الحروف بيأيركم في, في هذا الكرتاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الأسود في عشرين عشر أو صاف ذلك الموصوف. تسويقا للسامعين من حواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا هذا النور وإلا فنة تورب الأكلام أنشعوني حير الأنام ولكن هزني لا تدوين ما حفظه من شئر أصراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عمل ومحيط الآية في الكون منشرة على مر الأيام والشهور والسنين داعي تعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء يوصى في العظيم ولعل الله ينفع به المتكلم والسلح فيدحلان في شفاة هذا النبي الشابع ويجروا حاني بروح ذلك العظيم اللهم أصلي وسلم أشرب الصلاة وتسليم على زيدنا ونبينا محمد الرؤوم الرحيم اللهم أصلي وسلم وبارك عليه وعلا يا الطيباء يا الطيباء ya dawana ya, ya, ya. من أي خُطَّ ما حَرَقَه فين الأنا استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نصبت ما بلغ في شأن هذا الحبيب من أحبار وآثار يتشرف بكتابه القلم والقرضاص وتتنزى في الحدائقه الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشروح أن أول شيء خلقه الله هو النور المدعى في هذه الصورة. هذا الحبيب أول مخلوق بارز في العالم. وَمِنْهُ تَفَرَّعَ الْوُجُودُ خَالِقًا بَعْدَ خَالِقٍ فِي مَا هَذَا وَمَا لَقَرَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِسَنَدِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ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 صلى الله عليه وسلم في النور. صلى الله, صد الله صد عليه فقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث الله وقد تعددت النواية بأنه أول خلق وجود وأشرفهم مولودا ولو كان سعادة الابدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية بصد ابدعت هذا النور المبين أصلاب وابطون ما مشرفن من العالمين فتنكروا هذا النور في صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى عوصلن يدل عن بالجدير إلى من خصصته بالتكريم أبي الجدير عبد الله بن عبد المطلب في الجد العظيم وأمه التي هي في المخان في آمنة السيدة الكريمة آمنة. فدلقه صلب عبد الله فلقه لا بدها فضمته اغشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وزونان فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشك منه ألما ولا عللا حتى مر شهر بعل شهر من حملي وقرب رد بروزه إلى عالم شهادات لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضل ويذنشر فيه آثار مجل الصميم وارهما صلِّ وسلِّم اشرب الصلاة والتسليم, والتسليم عليه نبينا ونبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد السلام المبيه في نقطه التعيين في نقطه التعيين بالسلام <سؤال> المبين، بالسلام المبيني،, المبيني لنقطة الدعائين، لنقطة الدعائيني، يا غراب يا غراب. Dari dia berani, hah hah hah, salatul isti'alam al-mubin, lincat Rasulullah ya dawil yakin wa ya manjalil haq qobil ee ni sala mato bisanan subi Selam selam selam Ya Allah Ya Allah Ya Allah Salatulah Tuzatulah Alayka Kami tawar Naseem Tuzatulah Ilyka Salatulah Tuzatulah Alayka Kami tawar Naseem Tuzatulah Ilyaka Tak oh. Hey, Allah, <laughs> Allah, Allah. الى التقاط جواهر غروز صلى عليه وكل لبه لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام الا اجت في حملها بغلام من بركات وسعادة يا, اللي يا, اللي يا, يا امام الرسول La ya ya tanah ini tanah ini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 الله عليك سامر الله بالوجود بهجة التكريم وبصف في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صلي وسلم أشرب الصلاة وتسليم Muhammadir rao fir Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Mari salat alaihi di susulan donga guru kita dan berkat beliau juga majelis-majelis seperti ini bisa tersebar di mana-mana supaya diberi kesehatan dan kesembuhan Al Habib Hussein bin Hasan Al Idrus. Dan siapapun dan kebapak kiai Haji Zuber Bangkalan serta kita doakan juga Al-Faqih binti Muhammad Al-Hidros dan Ceng Zamzam yang lagi sakit serta Ibu Sri Sumi Ningse serta siapapun yang sakit semoga Allah memberi kesihatan sempurna biniyatisyababisyurilfadha. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قربا ونودي هذا الحبيب أعلنَت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب wa amtharul wujudi ilahi ala ahli al wujudi tadhis wal sinatul malaikati tib tibsyiri lil alamin ta'a subhanallah, subhanallah alhamdulillah, alhamdulillah wa la ilaha illallah allah, allah, allah jangan pada maju ya tetap di tempat masing-masing supaya nanti masih masih ada acara selawat pagi supaya cukup alhamdulillah wa ilaha illallah allah wal kudratu kashafat mastur li yabruza kamilan fi alamin نورا فاك كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهضر عند ودئه أمة دعنسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود وحضرت بتوفيك الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالكسمة الواثية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز حامد المحمود ان لله و ال اله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك شرط <تصفيق> قال I Fara Haban Fara Haban Ya Nour Al-Ayeh Fara Haban Fara Haban Jalda Hussain Fara Haban Wabijani Ya Ilahi Fara Haban Jodh Wabalifun Lephacat Fara يا سابيري يا الله غيبتي الساعات و الدرجات يا الله ربي طهر لي دروبي يا الله ببركه الهادي محقق يا الله ربي بلغنا على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد بنفسي أفدي خير من ودئتر نبي الهدى بحر الندى سيد الوراء بنفسي أفدي خير منوتي أثراء نبي الهدى بحر الندى سيد الوراء ختام النبيين الكرام جميعهم حبيب إله العالمين بلا مرات أمين ومأمون على وحي ربي وتنزيله القرآن عسم من قرار أتاه أمين الله جبريل جهرة وكان لرب العرش يعبد في حراء وأسرى به الرب العديم إلى العلا فسبحان من أسرى وغورك من سرى إمام له التقديم في كل حضرة معظمة مرفوعة القجر والذران خليل صفي الله مختار قربي ورؤيته هذا الحديث كما جرى حبيبي رسول الله إني نزيلكم على بابكم أرجل ديافة والقراب حبيبي رسول الله إني عبيدكم فقير ضعيف لا أقيكم تصبرا حبيبي رسول الله إني سليلكم ولي رحم يدري بها كل من دراه حبيبي رسول الله اللي قصرتكم لكشف مهم في مرابعنا قرى حبيبي رسول الله حبيبي رسول الله قادته فرقة غضاللة ليست لنور الهدى ترى حبيبي رسول الله كل شافع لنا. إلى ربك الرحمن أحسن من براء فسله لنا وادعه لنا أن يغيثنا ويرحمنا إن المعاشى تكدر بجذب وقع تلقى وفتنين وفتنتين وجور ولات الألصق الكلة بالعراج فسله تعالى يبدل الجذب والغلا بخصب ورخص في المدائن والقراء ويصلح أولاة الأمر عند فسادهن ويُقِذُهم للعدل من سنة الكرام يا ربي يا رحمة شرِّع نبينا رسولك فينا وفي من جارها واجتراها ولا تبقنا يا ربنا عرضة لهم وهدفى مرعبه كل من خال وامترى وخذ بنا ووسينا إلى الحمد والهدى واختم لنا بالخير من أزمع السراء فإنك مولانا وإنك ربنا وسيدنا والجسد في كل ما أرى فإنك مولانا وإلك ربنا وسيدنا والجست في كل ما حرم وصلي على الروح الحبيب محمد وسلم وبارك كل ما بارك الشر مع الآل والأصحاب والتابعين ما جرى السيل في واد الوبى المجنوب أبطراءها وتم وفاع الحمد لله ختمها حبيرا ومسكا للوجود معطراء يا رسول الله قل إلينا يا رسول الله بلنس يا, يا رسول الله, الله سلام وعلى ال يا رفيق عاشا يا وعد رجي اللهم الذرن والحاضر وعدنا الحسن بعافية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 ولد مخطونا مكحولا مكطوءا سرا تولى ذلك لشرفه عند الله أيدي الكدرة وما مرز إلى هذا العالم ظهر من الأجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوكين وأفضل الأبائم فقال ردان عبد الرحمن بن عوف عن أمي الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يدي فاسل فسمدك إلي يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرك والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم قال ثم بس وقعته فلم أنشب أنغش يسلي ظلمة ورام وغش أريرة أي يميني فسمئ قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأصفر ذلك عني ثم أود من رب والظلم أند والقشار رد أن يسار فثمت قائلا يقول أين ذهبت به قالت ولم يزل الحديث مني على بال حتى بدعسه الله فكنت من أول الناس الإسلام وكم درجتي الصنعة من عظيم المعجزات وباير الآيات البينات بما يقضي بعظيم شر في عند مولاه وأن عين عين يده في كل حين درى وَأَنَّهُ الْهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ أَشْرَفَ الصَّلَوَاتِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ عَلَيْهِ اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وآله وسلم من محازن بما تديد عن كتابته بتون الأوراق كان صلى الله عليه وآله وسلم أسنى الناس خلقا وقلقا وأولهم إلى مكارب الأخلاك سبقا فأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا ضر الرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا لا الخلق السن والأوض المتوي المان الجزل اذا دعاه المسكين واجابه اجابه معجله وهو العوض الشفيق الرحيم باليتيم والارمله وله معسوله باخلاقه الهيبه القويه التي ترتجع منها فرائص الافي من البني ومن نسيدي و هي تا الطرق والمنازل وبيعرف ذكر هي دات المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه واله وسلم جامع صفات الكماليه والمفرد في خلقه وخلقه باشره في خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود أجمعته في وزي الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه عنصاه عزم قد تعالى مجدها خدس على نجم السهاب علائه وقد انبسط الغلم في تدوين ما أفاد العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العود المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عرنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام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 وعلي أوطان الصلاة والتسليم. الله ما صلى وسلم. أشرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا. ونبينا عن الرحيم الله. Malam Allah, allah mengasihi ma ma si na, malam Allah mengasihi na, uzal min najmi allah, uzal min najmi allah. Di barat ini lo syukur na, di بالله حسب فضل يا قابلنا العطف والغضب نسلا بيد العطف والغضب نسلا قد والله ما سدنا قد وفى الله قد سدنا منا جميعا وزاد من جميعا di dunia di dunia di dunia di dunia di dunia Ma'an Nabi Ma'an Mustafa al-Mustafaa al-Hakram Ma'an Nabi al-Mustafaa al-Hakram Sallu salw salw ala kalbi qodrana sallu kalbi qodrana malafasi alka daa Alhamdulillah saya berterima kasih pula kepada seluruh jajaran polisi kita yang mengamankan Dan banser kita yang mengamankan acara ini Dan berterima kasih kepada para kiai-kiai kita terutama dari Jamuro, Mbah Abdul Karim Saya lihat di sini Alhamdulillah dan Mbah Abdul Karim Ada Abdullah Sa'ad, ada Mbah Hamid, ada Mbah Hamid di situ Pusat Ansori Alhamdulillah ada Ustaz Umar, Al-Idrius Telil, ada Ustaz Adni. Masya Allah semua para Ustaz-Ustaz yang selalu mendukung. Al-Ustaz Muhammad Hussein juga selalu mendukung kegiatan-kegiatan kita. Dan seluruh tamu undangan yang kita undang halir. Berterima kasih doakan kami semuanya. Agar kami semuanya insya Allah bisa melanjutkan apa yang menjadi cita-cita dan harapan bangsa kita dan tidak lupa yang sangat saya sangat-sangat berterima kasih kepada seluruh panitia yang telah beberapa hari terus semangat untuk menjadikan melaksanakan acara ini hingga acara malam hari ini sangat amat sukses. Alhamdulillah jazakumullah khairal jaza. Semoga Allah akan membalas semua Amal-amalnya dengan balasan-balasan yang luar biasa kelak di dunia dan di akhirat nanti. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Waktu doa untuk Habib Jamal. Dan di sini ada permohonan doa yang lagi sakit juga di rumah sakit. Bapak dari Mas Agung. Bapak Sarjono Wiyono. Semoga diberi kesehatan, keselamatan dan diberi kesehatan sempurna. Nabi Saya berharap nanti tidak usah maju-maju, cukup tidak usah salam-salaman mandeng mawon. Syekher-syekher selamat semuanya. Nanti ini ada tumpeng yang membuat syekher Indonesia. Nah, tumpeng ini silakan dimakan bersama-sama syekher nanti. Ya, silakan. Tumpeng di sini. Tumpeng syekher untuk syekher Indonesia. Selamat untuk seluruh syekher syekherin dan syekerat dari manapun yang datang ke tempat ini. Insyaallah Alhamdulillah kami yakin bahwa kalian adalah pemuda-pemudi harapan agama dan harapan bangsa InsyaAllah anda akan selamat Mudah dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, memahami ilmu Mudah dalam mencari pekerjaan, bekerja dan mudah pula dapatkan jodoh-jodoh yang soleh-soleha Bagi yang lagi hamil di malam hari ini kita doakan semoga anak dalam kandungan sehat Selamat dan bisa lahir dengan sempurna Terutama yang memohon doa kepada kami di sini tertulis tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang belum mendapat keturunan insyaallah berkat majlis ini diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menikah akan dimudahkan pernikahannya yang akan menghadapi cukuran daripada pernikahan mereka akina walad adni insyaallah dijadikan rumah tangganya sakinah mawaddah rahmah dan mudah-mudahan diberi kenikmatan duriah duriah salih, saleh salehah sehat sempurna amin ya rabbal alamin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالاولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالاخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وعلى آلي وصحبي أجمعين ولما نظم الفكر من دراري لصحب المحمد يدعه هدا توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل زعي مشكورا وفعل فيه محمودا فأن يكتب عملي بالعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة وصلات الموصولة اللهم يا من لي تتوجه الآمال فتعونه ظافرا وعلى باب عزتي تحط الرحال فدوشاها منه القيوضات الآمرة نتوجه إليه بأشر الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الشادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تسلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحبيث سرك وعامل رايات تعواتك الشاملة أهلا بالأكبر المحبوب لك والمقصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في وساقك وساكك وسير جادك مدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الحكيم حبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من احبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم.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 فأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وعمالنا وتجعلنا في حزن هذا الحبيب من الحاضرين وفي درائق اتباعه من السالقين ولحقك وحقه من المؤتين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أتمعا في رحمتك القاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلة دا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء بي من الدين وتوجهنا بي إليك المستفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيئة بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه وظاهر وعمى ببركته وشرف مجهده أولادنا ووالدينا ولكدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وادم راية الدين القويم في جيم الأكتر منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بآليا محمورة معنا وسورة واقشف اللهم كربة المكروبين واقضي ايدينا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقف شر والظالمين وبسط العدل لغلاة الحك في جميع النواعي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأجلنا بالعمل. بطاعتك والسرك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختب لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آل وصعب ومن إله منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما ياسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أم. السلام عليكم Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Malam ini saya bisa berjumpaan dengan Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Mudah-mudahan pertemuan yang Hanya dalam sebentar ini Membawa barokah yang banyak Embara maslahah barokah binti ma tunyah dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalau Allah Taala bil Quranil Karim aud bilal rajim bismillahirrahmanir wa idah salak ibadhi Anee fa inni gharib u jibu wa ahwa tadida tan fastahibuni wa yu'minu fee la'allahum yashudun qul innal ma ta ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wa Bayuna beokum bima kuntum tak marilah kita bersama-sama saling maaf maafkan. Semoga hidup kita bersama ini akhirnya nanti mendapatkan khusnul khatimah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin hamdahu wa fa'ina ma huwa yuqafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik allahumma shalli ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad kama shallaita ala sayidina ibrahim wa ala ali sayidina ibrahim wa barik ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ahli Sayyidina Ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Tibbil qulubi wa dawaiha Wa awafiatil abdhanah biswaatihah Wa nuril abasari wa diyaiha Wa nuril abasari wa diyaiha Wa ala ahlihi wa sahbihi wa barik wa salim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tuqdhilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha an jami'is sayiat wa biha 'indaka al darajat wa biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al mamat Allahumma inna nas'aluka ومجيبات رحمتك وعزائم مغبرتك والسلامة من كل إثمين والغنيمة من كل برين والفوز بالجنة والنجاة من النار والأفو عند الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السامي العليم وتبع علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اخبر لنا ذنوبنا وغطيانا كلها wa israfana fi amrina wa afir lana waliwalidina wa limashayikhina wa liasatidina wa ahsana ilayna wa muslimin al muslimat wal mu'minina al ahya'i min al amwat innaka Allahumma taqabbal wa usil مثل سواف ما قرأنا ونور ما طلعناه من القرآن العظيم وما هللنا ما سبحنا ما صلينا ما استغفرنا وما عملنا من الخيرات في هذا المجلس وما تصدق به المتصدقون إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع آله وأزواجه وذريته والباكة أجمعين وإلى روح جميع الأنبياء المرسلين علماء شهداء صالحين خصوصاً إلى روح سلطان الأولياء شعب الغادر الجيلاني وإلى روح شعب الحسن علي أسادلي وإلى رائع بن روح يا بلعسن أسادلي وإلى روح ابن عبد يا الله وإلى راح عبائنا وأمهاتنا واجتاتنا واجتاتنا وخصوصاً إلى روح Romokeya Jenaji Abdul Qadir menawi Ben Abdul Rosad Mbah Kiai Mansor Allahumma fa'la ummarhamun wa afi dan para sedulur sedherek kula ingkang sampun ngurmi ni wonten ing alam bashya bugine but maring para pendengar kalpatanipun dipun tampi saya pun ايه قالا طنته ده قال باتان بن ربنا ل تزقل عبانا فاجل هتينا وهب لنا منك رحمه انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذريهنا قره عين واجعلنا للتقين رحمه ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقينا عذاب النار اللهم ارتقنا حسن الخاتمه wa salimna amin su'il khatima wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala ala wa sahbiyat ma'in subkhana rabbika rabbil izzaka ma yasifun wa salamun ala mursaleen walhamdulillah rabbil alameen al-fatiha alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ya kanah saini ala suratah Alhamdulillah acara salawat telah selesai Dan insya Allah semuanya mendapatkan berkah Pulang hati-hati di jalan Sampai tujuan insya Allah selamat dan kubur semua hajat Saya terima kasih kepada bapak-bapak bupati Solo Raya Dan bapak-bapak Kapolres Solo Raya yang datang di saat ini Ada juga bapak Kapolres dari Gerobokan, dari Karanganyar yang saya mungkin tidak tahu satu persatu tapi terima kasih semuanya. Walabbu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.